يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنَ حَدِ بَدَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَاتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُونَ وُلِ الْقُرْبَا وَالْمَسَاكِين وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ للطيبين وَالطَّيِّبُونَ لِ اولئك مبرؤون مما يقولون <تصفيق> لهم مغفرة ورزق <تصفيق> كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوَابًا بإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساء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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا آلَ ما منكم مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يكونوا يَكُونُوا يم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفذ الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَيْ مَا نُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّن لَّهِ اللَّذِي آتَيَكُمْ ولا تكره فتياتكم على البيغائن ردن تحصن لتبته عرض الحياة الدنيا ومن يكره النفع إن الله من بعد إكراهه نغفور رحم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذي خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد الله لنوره من يشاء ویضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء علیم في بيوت أذنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يريها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 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد انزلنا آيات مبينات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 وَإِنْ يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مِرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِي فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إيمَانِهِمْ لَئِنَّ مَوْرَتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَةً إن الله خبير بما تعملون قل طيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 ومأواهم النار ولبيس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ وَالَذِينَ لَمْ يَبْلُوُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الْظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عُورَاتِ الَّكُمْ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ لَطُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا كَمَ اسْتَاذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ نَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِذِينَهِ وَأَنْ يَسْتَعْفِثْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ والله سميع عليم لَيْسَ عَلَى لَعْمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى لَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمُ أَن تَاكُلُوا مِن بُيُوتِكُمُ أَو بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا واشتاتا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 الذين يستاذنوك أولاءك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شئنهم فاذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وقالوا أساطير لو ولنك تتبها فهيتم عَلَيْهِ عليه بقرة وأصيلة قل إنزله الذي يعلم السر في السماوات ولرب إنه كان غفور الرحيم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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير نم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء خالدين كان على ربك وعده مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عبادها أولئك